إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَن تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, ما طاب لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ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 فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَأَتَامُ اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَّعُوا فَدَفَّعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن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 للِرِّنجَالِنَ صيبُ مَِّا تَرَكَوَالِذَانِ وَالْأَقْرَبُ لَ وَلِّسَائِنَ صبَ وَلِسَائَِ صِيبُ مَِّ تَرَكَوالِذَانِ وَالْأَقْرَبُ لَ مَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَذُر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 ذُرِّيَّةَ الضُّعَفَا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 تِنك حُدُودَ الله وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا, فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 واعاشروه بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تحبه شيئا ويعلم الله بكم علما وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم وَآ سَيْيتُمْ إِشْدَهَُّ ق قًَا صَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئَا تَأخُذُونَهُ بُتَانَ وَإِثْمَم مُبِينَا وَكَيفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْضَابَعْضُكُمْ إلَ بَعْضِمُ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا, إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حِّمَتْ عَلَيكُم أَّهَاُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَاتُكُم وَبَناتُ الْ الأخي وبنات الأخت وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي ائتمنات دخلتم به فان لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سنف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 وَآتُهُ أُجُورَهُ بِالمَعرُ فِي مُحصَنانٍ غَيرَبُ سَافِحاتُِ وَلا مَُّخِذاتِ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون لشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع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 فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 والَّذينَ يم فِقُونَ أَن وَلَهُم رِ أَن النَّاسِ وَلَا يُؤْمِلُونَ بالِاللهِ وَلا بالِالْيعهُ مِآخِل وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ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 ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ترتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم او جاء احد منكم من الغائط او لامستم أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّنْ فَتَيْمٍ فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السبت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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن يَجْعَلُ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ, وآتيناهم لَكِنْ عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ سَوفَ نُصلين النَّ ر كلُلَّماَا نَضجَتْ جُلودهُم بَدَّناَاهُم جُلودًا غَير لَذوقُعَذااب إِ اللهَّ كََ عزيزَد حَكمَا والَّذينَ آمَنوا وَمِل الصَّالِ حكِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم, وندخلهم ظلا ظليلا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 جْكَ يَحْلِفونَ بِالناهِ إنأَرَدِناَ إِلَّا إحسَانَ وَتَوْْ فيِي قاء أُلائِكََّذينَ يَعْنَمُ اللهَّهُ مَا فيِي قُلوبِهِم فَعرِض عَنْهُم وَعِبْهُم وَعِبْهُم وَقُلنَّهُم فيِي أَافُسِهِمْ قَوْلَم بَل غَ وَمَا أَسَ النَّامِ الرسُونٍ إَِّا لِطاعامِ إِذْنِ الل وَلَ أنهُم مِظَّلَمُ أَفُسَهُ جَ أُْكَ فَستَّأْفَر اللهَّه وَاستَأفَرَ لَهُ الرَّسول وَاسْتَوْفَرَ لَهُ الرسول لَا وَجدَد اللههَ تَوْوابَ فَل وَرَبّكَ لا يؤمنِنونَ حتىَ يُحَكِم كَ فيِيمَا شَجرَبَينَهُ ثمَُّ لا يَجدُ ثمَُّ لا يَجدِوا فيِي أَافُصِهِمْ حَرجَم مَِّ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 صالحين وحسن اولائك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذرا فمن فانفر ثباتا او في وَإِنَّ مِنْكُمْ نَمَن لَيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَتْكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ومعهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين, والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 وَقيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ فَلًَاَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُ القِتَالُ إذَا فرَيقُ مِنهُم إذ فرَريق مِنهُم يَخشَونَ الناس سَكَ الله أَوْ شَدَّ خَشْية.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 مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ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 فجزاء عضو جهنم خالدام فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا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 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قال ألَتَ أأَرب اللهَّ وَاسِعَةَ فَتُهَا ج فيِيهَا فَأنائِكَ مَأوهُم جَهد النَّم وَساءت نَصير إَِّ الْ المُسْتَظْمافينَ مِنَ الرنجالساءِ وَلِّذَال لاَا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا, وليأخذوا حبرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنَ الْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرْ لَنَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ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 أفَتُمُ هَٰؤُلَاءِ يُجَادِلُونَكَ عَنۡهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلًا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 فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لَهُمْ الْمَطَائَفُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَزَل اللهَّهُ عَلَكَ الكِتابَ وَالْحكمَه وَعََّمَكَ مَا لَ تَكُ تَعلَمْ وَكَانَ فَضْنُ اللهَّ عَلَيكَ عظِيمَا لَا خَيرَ فيِي ككثيرٍ مِن جَوَهُم إِلَّا مَنْ أَمَ رَ بِصدَدَق فٍ أَمَعوفٍ أو, أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّ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 وَمَيْ يُشابِقِ الرسُولَ مِن بَعْدمَا تَبََنَ لَ الهد وَيَتَّ بِغَيرَ سَبيلِ المُؤمنِنينَ نُوَلّه مَا تَوَلَّ نُوَلّهِ مَا تَولَّ وَنُصْلِهِ جَهََّماَا وَسَ أَتْمَصير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 لعنهم الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفرضا ولا ضلنانهم ولا وَلَ آممُرًاَّهُم فَل يُبَدِكَُّ آذَانَ الْأَعَامِ وَلَ آممُرََّهُم فَل يُغَير خَنْقَر اللهَّ وَمََاتَّخِل الشَّيطانَ وَنِيَم مِنْ دونُون الناهِ فَقدَد خَصَِ خسر خُصْرَانَ مُبِن يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَن وَعَدَهُم جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَنَازَعُ عَلَيْكُمْ, عليكم فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّلافَاتِهِنَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمَن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 وَإِن مْ رَأةٌ خافَة مِ ب بَعهَا نُنشزًا أَ إعْراضًا فَلَا جُناَ حلَيهِمَا فَلا جُناهالَيهِمَاأَ يُصْحَ بينَنهَُا صُلحَ وَصُلِحُ خَير وَُحضِرَةِ الأبافُ سُن الشح وَإِن تُحسِن وَتَتَّقُ فَإِ الله كانَ بِماَا تعملونَ خَباق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 اللههُ يَحكُم فَنكُمْ يومَ القِيامَ وَلَ يجعَنَ اللهَّهُ نِ كافِرينَ على المُؤمنينَ سَبلَ إِ المُنَافقينَ يُخادِعون اللهَّه وَهُو خادِعهُم وَإذا قاموا.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 أنائك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا فقالوا ارنا الله جهرة فخذتهم الصاعقة بظلمهم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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابي غير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُلَف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن هَلَكَ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثوى إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك